إلى شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإن الجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورسنا بهب إسرائيل فاتبعهم مشرقين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 وَجِئَنَّ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَ لَا خَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُنْهِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَيْ بَرَاهِمَ إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ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 إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرض فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين.